بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى والشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حضره الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الأسريح إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والستين بعد المئة الخامسة على واحد الترجيح مثلا أن يعارض الحسن الصحيح فقدم الصحيح على الحسن أن يعارض الصحيح الأحاد الحديث الصحيح المشهور أو المستقيم أو أن يعارض هذا المتواتر هذا هو سبيل إيش الترجيح قال فإن لم يمكن الترجيع وتبر الناسخ من المنسوخ هذه المرتبة قال إذا لم يمكن هذا وكذا الأمر إلى علمه وقلنا الله أعلم هكذا هذا العلم يعمدون في الأحاديث التي يبدو لهم فيها إيش تعارض مو هذا حديث شاذ رواه مشتب وإن, وإن صاحب فلان فلان أكرهه التعارض التعارض هو تناقض وهذا كله لا يوجد بين هذه الروايات إصلاقا وبخاصة في روايه وجدتها سبحان الله وإن كان فيها ضعف جمعت بين السؤالين بين أين الله وبين أتشهدين أن لا إله إلا الله أنا لا أهتد بها لأن في سنة ضعف لكن موجود يستأنس بها كما يقولون فالشاهد يا أخي اتلت روايات صحيحة ولا تدافع ولا تنافر بينها وكلها ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم معلش ثم هب كما بدأنا الحديث في الحقيقة في هذه المسألة أنه أين الله مو صحيح لكن واحد وجه السؤال بتقول أخطأ بتقول أصاب هذا بحث ثاني وقد انتهينا منه فايب شو جواب هذا السؤال الله موجود ليس في مكان هذا أخي ليس تنزيها لأن التنزيب يكون بناء على النص ولذلك بعض علماء المحققين يقولوا لا يقال إن الله ليس في جهة ولا يقال إن الله في جهة لماذا؟ لأن لفظة الجهة بالذات نفيا أو اثباتا ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة ولذلك نحن لا نقول إن الله في جهة الفوقية ولا نقول ليس في جهة الفوقية وإنما كما قال السلف أمروها كما جاءت قال الرحمن عاش السوا الرحمن عاش السوا في السماء في السماء يصعد الكلمة الطويل تفويض يعني إنه خلاص قراءته تفويض تقول تفويض من شمات اللبضة تفويض يعني قراءته تفسيرها أمروها كما جاء تفويض له معنى يعني يا أخي وهنا بعض المعاصرين اليوم ممن يلجأون إلى أنصاف الحلوول وما عندهم من القدرة العلمية ما يحملهم على التوفيق بين النقل الصحيح والرأي الرجيح يقولون بالتوفيق بمعنى ما نفهم ماذا يعني ربنا من ايه كذا ومن ايه كذا هذا ليس تفويضا التوفيق يطلق ويراد تفويض فهم المعنى ويطلق ويراد التفويد في تكييف المعنى يعني مثلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فنؤمن بأن الله سميع وبصير ليس لا نفهم إيش معنى ليس سميعا وبصيرا نفهم شو معنى كما قال البيق نفسه في بعض كتبه أن صفة السمع والبصر غير صفة العلم لكن لا نقول بتكييف هذه الصفات صفة البصر وصفة السماء فاذا التفويض هو للكيف وليس التفويض المعنى وإلا نعود إلى القول بأن الله عز وجل علف نفسه إلى عباده بما لا يفهمون معناه حاشا لله يفهمون ما وصف به نفسه لكن دون أن يكلفهم ولو كلفهم أن يفهموا الكيفية لما استطاعوا الى ذلك سبيل لا اعناتهم ولا كلفهم ما لا يطيق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها باختصار باختصار أفضل سؤالك عن الآن فاكد الكلام غيري ان شئتم فاقول نقول في الصفات كما نقول في الذات نقول في الصفات الالهيه كما نقول في الذات الالهيه إثباتاً ونفياً هل ننفي ذات الله؟ كلا حاشا. حاشا هو لا هو الإلهزاد والكهر. نسبتها حينما نثبت ذات الله ووجوده هل نكيف ذات الله؟ كله. الجواب لا. كذلك الصفات. وإلّا من كيف منفي؟ كيف منفي عن؟ منفي. واضح؟ نعم. نقول في الصفات ما نقول في الذات. نثبت ما أثبت وننفي ما نفى وكفى الله المميق قتال هيا عقيد السلف الصالح في كلمه مختصرة نقول في الصفات ما نقول في الذات وهذا يحيد عن هذه الجملة معناها منحرف عن كتاب السنة وما كان عليه سلف الصالح وعلماء المسلمين المحترمين والموقرين عند العلماء الآن أنا انتهيت مما عندي في خصوص أين الله سواء من ناحي الحديثية أو من ناحي الاعتقادية أين الله الصح بكثير من روايات أخرى من ربك أتشيد أتشدين أن لا إله إلا الله لأن الرواية الأولى سندا أصح وتداول علماء لهذا التصحيح ما في نسب بينها وبين الروايات الأخرى. لو أردنا أن نجمع من صح رواية من ربك وأتشهدين لم نجد إلا عددا قليلا ربما لا يصل عدد الكف الواحده كما يقولون ومن ناحية الفقهية لأتقادي أيضا فهمتم تماما أننا نحن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من وطف الله عز وجل لأولئه على خلقه دون تشبيه ودون تأويل وتعطيل وأنه ليس في مكان لأن المكان شيء وجودي كان الله ولا مكان له وهو الآن من هذه الحيثية كما كان من قبل ليس في مكان <تصفيق> شو بدك تقول شو يعني بالنسبة لما مسألت التفويض عليك الله عز وجل منزح عن الكيف بالنسبة لأيش لأ مسألت التفويض اللي شرحت أن ايه شرحت الاخير يعني الكيف منفي عنه فهذا ما في كيفية وكل من يكيف آه. فهو المجسم وكل من يؤول فهو المعطل اعطي بالك المذهب الشافي دائر بدون تاويل ولا تعطيل كما قال احد ائمتنا حقا وهو بخير جزئيه المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وكلاهما في ضلال واخير كلمه بارك الله فيك في الذهن ما تحتاج إلا إتعاب هذا الذهن هو قول في استشادات ما تقول في الله شو. الذات آه. لا يمكن تكيفها، وكذلك صفات هذه الذات لا يمكن تكيفها. في سؤال أكيد أنه لا تأويل ولا تعطيل. من سناسألت التأويل لنفهم شو مفهوم التأويل لأنه ورد عن السلف. في قاعدة يا أخي بجاوبك أنا عليها. معلوم معلوم شو بدك تقول عن السلف؟ معلش معلش نقول لك هؤلاء العلماء. في حدود اطلاعكم على تأويلاتهم أو بعض تأويلاتهم أنتم تؤمنون أنهم مؤودة لأنهم أولوا بعض النصوص ولم يؤولوا النصوص الأخرى ولا هذا يثبت وهذا الذي نحن يزين الله به أنه في بعض التأويل هذا لا يمكن إنكاره لكن هذا الأصل في كل جمل عربية هو التأويل. الحقيقة أصل. طيب هذا الذي نقوله نحن. يعني اللي ب بيغ... يعني لظاهر وبخال في التنزه من هذا هو. ممتاز والله هذا عينك. هذا هو لكن كل مسألة إذا توسع فيها خرج عن حدودها الشرعية والعقلية والمنطقية. أドラマ اللي هو الآن. لما يتخاطبون بعضهم مع بعض يتخاطبون على أساس التأويل ولا على أساس عجب التأويل على أساس الحقيقة ولا على أساس المجال طيب فكلام الله عز وجل كلام الله كلمنا بهذا الأسلوب العربي فما بيجود نحن بان يجي نفتى باب التأويل فنضل ضلالا بعيدا فلا بد من هذا ولذلك مثلا هو معكم اينما معك اين كنتم هذه الآية كثير من المعطلة المؤولة يحتاجون هذه التأويل انتم بتأولوا يا جماعة أولا هكذا جاء عن فريمان القرآن وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثانيا الآية أولها سياقة وسباقة بدل أن الله يتحدث عن صفة من صفاته ألا وهي العلم ولذلك كان هذا التأويل في الحقيقة ليس تأويلاً، كمثل قوله تعالى في قصة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا ليس تأويلاً. التأويل هو الذي لا يتبادر إلى الذهن لأول وهله فيضطر الإنسان لسبب من الأسباب. إلى تأويل هنا في الآية هاي لا يمكن لعربي سليقة أو متعلما أن يفهم منها خلاف ما يبدو بادي الرأي إسأل القرية يعني جبالها وحيطانها وأنارا مو هذا متبادل إذا بتقدير كما يقول علماء مضاف مهذوه هي الآن هذا ليس تأويلا هذا هو المعنى العربي الأصيل فهو الحقيقة والعكس لو قلت اسأل الجبال يكون هذا هو التأويل لأن هذا هو الأسلوب العربي كذلك مثلا يقول العربي سرت والقمر إيش معنى القمر يعني حافظت إيده بإيدهم خاصره وماشي لا ما يتبادر هذا المعنى إطلاقا هذا ليس تأويلا وعلى ذلك فقط لكن في بعض أشياء يعني ممكن أن يقال إنها تأويل فإذا كانت سلفنا أول على الرأس العيل لأنهم أعلم منا بديننا و بقرآننا و بأحاديث نبينا عليك لكن ليس هذا هو الأصل أبدا من هنا ظل المؤتزنة حتى وصل بهم الأمر أن أنكروا صفت السماء والبطر ونو... تعرفون أني حقيقة؟ يقولون السماء والبصر مرجع العلم، بعلم أنكروا وبعضهم بعلق حتى أنكر العلم وقال إن الله عز وجل لا يعلم الحوادث قبل وقوعها إلا بعد وقوعها والحقيقة كما يقول أيضا بعض علمائنا أن الذين أولوا ما أولوا إلا وقد شبهوا شوفوا عظيمة جدا إيش الكلام أقول ما أولوا إلا وقد شبهوا شبهوا أولا فوجدوا تشبيه عطل فصر منهوا إلى التأويل فوقع في ما هو أبطل تعطيل ولذلك قال ذلك العليم الحكيم المجسم يعبد صنما يعبد صنم يعني شيء موجود لكن المعطل يعبد عدما ولذلك فهؤلاء الذين يؤولون قبل كل شيء يشبهون يعني مثلا في الأمس القريب جاءني سؤال من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالاستيطان في ألمانيا أنه يسكن مع رجل الشيئي فسأل لبعض أسل التعلق بعقيد الشيئ وبعالي وغيره إلى آخرين ثم سأل عن قوله عن قوله عليه السلام في ربه إنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا الإشكال الذي يرد الآن على هذا الحديث سترون أنه إشكال مد محض أنه الآن بعد أن عرف علميا أنه الأرض كروي وأنه في كل لحظة في كل لحظة في ثلث ليل إذا كيف معنا ينزل الله في كل ليلة في الثلث الاخير من الليل يا جماعة تقول الله انتم عما تستشكلوا هذه الصفة بناء على صفاتكم المعهودة فيكم أو على ضعفكم البشري فعم تقيسوا رب العالمين على المخلوقات فكيف انه ينزل كل لحظة عما تشبه نزول رب العالمين بنزولك أنت فأنت لما تكون في الغرفة بتنزل بتاعة خلت هذه الغرفة <تصفيق> من هنا جاء الضلال شو تشبيه شبه رب العالمين بهذا الإنسان العاجز هذا باطل وأنا أول مبطلين لكن هل هذا يورثني أن أقول اذا ذا نزول لا أنا أقول ينزل كما يشاء وكما يليق به ولا أقول تنزل رحمته وهذه ضلال حديثية وأيضاً عقائديه حينما يلجأون إلى حديث في سنن النساء أو في عمل يوم الليله له أنه فينادي منادا الاحاديث كلها متواترة في ذكر الفاعل وهو الله ينزل الله ينزل الله حديث متواتر ثم تمام الحديث يبطل الروايه الأخرى وهي حقيقة ليست شابة فقط بل هي منكرة لأن فيها ضعف مع هذا الضعف مخالف لرواية الأخرى الموجودة في الصحيحين وغيرها تمام الحديث يبطل هذه الرواية لأنه يقول ألا من داع فأستجيب له ألا من سائب فأعطيه ألا هل من مستغفر فأغفر له هذا الله أم خلق من خلق الله هذا الله هو الذي يقول ألا من داع ألا من استغل ألا من سائل تفضل يا أخي الإمام مالك أول بالرحمة لسنا في صد التأويل الآن وقد انتهينا م... انت منه انتهينا انت انتهينا من منه عندي ولو طارت عندي ولو طارت عندي ولا طارت مش عندي ولا طارت لا احنا يعني معلش بدي اسمعنا لك انت سمعنا لك هسه بدك تسمعنا انا بسمع لك بس مو على عنزي ولا طارد انا بقول لك التاويل سمعت كلامنا فيه احنا ما ب... احنا لا لا اسمع الكلامنا فيه كلامك جميل طيب نحن بنقول لك كده هل لي اوله والسلف نحن نؤوله لكن اذا واحد من السلف الاول واحد من السلف بدي اقول انا انا عم جوبه امم وبجرب عندك جابه قاعده كلية. سمعت انا فهمت كلامه لا الكلام ما في لا لو فهمت كلامي ما تحكي ما بتقول مالك اول راه شبك الاخرون اول انا بس انا ما بدي ما بدي بس انت قلت أنا غيره غير مالك, مالك أول والله في غيره اوله اللي, اللي نقل عنه اقر مالك اصبح اول مثل مالك اللي نقل عن مالك الله يهديك الله يهديك البر انا دو شوف هذا دخل شو جرب ابن عبد الباقي ما عارف قول لله طيب هيو. لا هو اللاعب الكريم انه رواية عن مالك صح. هلا انت ما لا صح نعم عم شيخ انا عم امثاز للتجميد طال لك التجميد نهج لك لا توصل للتجميد والله يا مش غلط تخبرني عن شو بيقول صاحب التجميد في هذه المساله بالتأويل ومش غلط نستفيد ياريت. الله ياريت, الله ياريت. خطاب له احنا مش جايين عن زي ولا زي ما قال الشيخ أنا, ب... انا قلت له شوف ما قلت له صح وشي قلت له قلت نقل ابن عبد البر في التمهيد معك اللي ما كويس انا من اذك اخي عن ولو ولا في محلها اما اذا ما فارس ما من اولى اه بما انه قال التنبيد يعني ريس افيدة مش خطأ الشيخ السابع من الاجزاء النقصة اضمان افوا لا جابوا دو... لنا الحمد لله افوا ان اذاك شيخي <تصفيق> مش خطأ الواحد السابع يمكن هذا والله هو. هو اينها طوحة باش تطفى شيخنا شوف يا سيدي شوف <تصفيق> شوف هاي حديث لا اعتقها فاتقها الطويل يقول في التمهيد الله <تصفيق> حديث الجاري ما في حال نعيده على مسامكم بس هو بقول أين أبو قالت في السماء قال من أمن قالت أنت أم رسول الله قال إن أمن أم فاعتقها شو يقول صاحب التمهيد مختصر أنا اختصرته من حديث طويل من رواية الأوزاعي وهو من حديث مالك أيضا وسياتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله واما احتجاجهم لو كان في مكان لاشبه المخلوقات لان ما احاطت به الامكنه واحتوته مخلوق فشيء لا يلزم ولا معنى له لانه عز وجل ليس كما فيه شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس لا إله إلا هو كان قبل كل شيء ثم خلق الأمكن والسماوات والأرض وما بينهما وهو الباقي بعد كل شيء وخالق كل شيء لا شريك له وقد قال المسلمون وكل بعقل إنه لا يعقد كائن لا في مكان منا كان في مكان منا وما ليس في مكان فهو عدم فهو عدم وقد صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم فكيف يقاس على شيء من خلقه إلى آخر كلامه وقد سمعتم أخيرا أنه ينفي المكان سمعت ينفي المكان اسمع التعليق تعليق مني. آه. كلام. كت أنا أخطي معك خاصة أقول شيخ شيخكم. <تصفيق> كت وأخطي. <تصفيق> ها ما تأخذ نص الكلام. <تصفيق> آه. كت أنا أقول إنه اللي قال التعليق الذي ستسمعونه الان هو شيخ وشيخكم. لكن ما ما قلتوله الحمد لله. من <تصفيق> شوف تحقيق مين؟ من الله والحمد اسمع شو بيقول هذا المحقق في التخريج هو انتهت رواه مسلم وابو داود رواه مسلم وابو داود ونسائي اسمع الان اترام الرواة الفقات من مسلم من مالك من احمد من كل عمي اللي عشرنا اليهم سابقا رواه مسلم وابو داود ونسائي وقد تصرف الرواة في الفاظه الله اكبر ما نشبه شيخه فما ببعب شيخنا <تصفيق> الكوثري نعم ضلاله الأول لا هذا أر... ما لا. طيب مش طيب. مش طيب. طيب. مش أبو لا الكوثري ما بطع لك الا إلا بدلي طيب صحيح رواه مسلم داوود بن ساي وقد تصرف الرواته في الفاظه فروية بهذا اللفظ روية إيش معنى روية طيب. تضيف ضعيف روام مسلم وصاحب البيقي والحافظ من حجر العسقلاني والنووي ووائد أشخاص كثيرين لا مجال لأحصائها يواش يواش على أولئة التركي وقد تصرف الرغاة في ألفاظه فرؤية بهذا بالغض كما هنا وبلغ من ربك قالت الله ربي وبلغ أتشهدين أن لا إله إلا الله ترى لو عاكس معاكس غيري كما سمعت أونفا وقال لماذا لا نعكس فنقول هدي قال من ربك قال الله ربي أتشهدين لا إله إلا الله لماذا لا يقال تصرف أولاء الرهات وأنما نسبنا التصرف إلى أصح رواي في الدنيا حول قصة الجارية هذه إن شاء الله ستكون القاضية عن الأوهام قامت نعم وقد استوعبت تلك الأعطوات بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى بحيث يجدم الواقف عليها أن اللظ المبكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي شو رأيك الآن هذا الكلام هل يعمل لسنن الباهقي الكبرى شو بتفهم أنت الآن حسب ما ظهر لي أنك ما شاء الله متجرد عن الهواء إن شاء الله بقدر كبير شو بتفهم الآن من قوله وقد استوعبت تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنة الكبرى بحيث يجد من واقف عبرها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي أنا أفهم هذا الكلام أن البيهق السنة الكبرى ذكر كل رواعات وروها بالأسانيد وبين أن الرواية تبعت الجارية هي تضطر. هي ايش؟ هي تصرف روح هذا اللي يفهمه شو رأيك إذا قال بأل بأل بيقي في الرواية لنحن من صحى إسنادها صحيح؟ ممكن يحكي إسنادها صحيح؟ لا ما ليش ما سلك على طبالك اوه أو ماشي كويح ما أمسلك ممكن ولا لا هل يصحن ذاك أن يقال هذا الكلام؟ ب... بجم... ممكن اذا بأي وصفناك التجرب اصحى اتق الله اتق الله بارك الله فيك هذا حسن ولو كلفنا الله إن الله أجر. ولا انا اقول بارك الله فيك بعدما سمعت هذا النص هل يتبادر الى ذهنك ان البيهقي يصحح رواية اين الله من هذا النص ممكن يطحح اسنادا بس يحكي للرواة الرفقية لا تحد لا تحد هيك أنا متباك يا أخي الله يجيك أنا ما أسألك يمكن أو لا يمكن حتى يكون جوابك يمكن مكامل عم أنا أمسهدك هل يفهم من هذا الكلام أن البيهقي بيقول اسناد رواية أين الله إسنادها صحيح؟ ممكن يكون لا يكون برجة بيقول ممكن ممكن يكون هي معنشي معنشي نحن بنعطيك أخي بنعطيك فسحة أيام فكر فيما تسمع ولا تجاوب هيك كما يقولوا عندنا في الشام من فوق الأساطية أنا يعني من أنا اللي بحكي لك اللي بدوره بنفسي أنا بحكي ممكن المثل أنت عم تجاوب عن سؤال غير مطروح يا أخي صحيح أنت عم تجاوب لكن مو عن سؤال مطروح أنا بقول يمكن أنه يصحي ويمكن ما يصحي لكن هل يتجواب هذا الكلام الذي عزاه للبيهقي وهو مصاحب لرواية الأولى أين الله ومعلل لبعض روايات الآن بزيذك لانه الحديث بجرور الحديث معلل لبعض روايات أخرى بعلية الإرسال يعني هو يمفيد بشكل مباشي ممكن صح يعني طيب صح صح يعني اشمع, اشمع بك مالي والباقي عندك ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختبر إسلام الشخص بسؤال عن شهادتين اللتين هما أساس الإشدام ودليله. الآن أنتم بلا شك تؤمنون بهذا الكلام. ووقوله ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بالتواتر. انه كان يختبر اسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين نعم. وين هذا الاختبار المتواتر في سؤالين اولا اين هذا السؤال المتواتر ثم ننزل درجة اين السؤال الصحيح غير متواتر سؤال اذا مطلوب من السيد عبد الله انه يبرين وين هذا الم... وين هذا مروي وهل بلغ على درجة التواتر؟ أيش هو بجاوب مفولة صطيعة؟ لا بحكي صح ما أكون بحكي إنه. يا أخي الله يجيك أجي بعد شو؟ بحاجة لحجه صح مطلوب كنا. والله أنا من حيث لا أعرف. أما فعلا مطلوب من ممن كتب هذا الكلام أن يثبت لنا وين وهل تواتر؟ صح. ها. هذا الكلام. أنا عندي مثلاً صراحة. صحيح. هذا الكلام بيجركم جر إلى الانحراف عن السنة. لا والله نحن نحراف. نعم يا سيدي انا إنك... عن اقول عن مين عن الفريق الثاني من المسلمين الله يهديك لا تنسى مم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا الشيخ عبد الله الصديق اليس من قسم العلماء نعم والقسم الثاني هل هم انتم لما بتشوفوا الكلام هذا مو بده يشركم جار الى ما يقولوا ليش عم تقول لي ليش عم تكذبوا سيدنا ما بجوز هذا يا أخي ربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدي سبلنا. يعني لما انتم تجاهدوا أنفسكم ما بتحطوا نفسه عنكم أنه نحن ما بدنا نمشي مع الشيخ بدنا نمشي مع الشيخ أو مع الفريخ م. لا مع الحق حيث ما كان فأنا الآن أقول هذا رئي يقول الثابت عنه بالتواثر أنه كان يختبر إسلام الشخص هذا كلام ما له اصل اطلاقا هذا فقط شو بسموها لغة ايش خطابية لغة خطابية مشان ايش اقناع الناس ان هذا الحديث الصحيح الذي هو يفهمه فهما سيئا يريد ان يبطله بمثل هذه الدعوة انه ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يختبره نحن ليس عندنا الا حديث الجارية اختبرها بهذه الأسئلة الثلاثة أما كان يختبر الناس وبالتواتر ما قال أحد قبله لماذا؟ لأنه يريد أن يؤيد بدعته واسمع الآن تمام الكلام أما كون الله في السماء الله أكبر الله أكبر المعطلة أما كون الله في السماء فكان عقيمة العرب أليس صاحبنا كان يكرروا لهذا الكلام من أول من هنا أوتيا أما كون الله في السماء فكانت عقيدة عرف الجاهلية وكانوا مشركين فكيف تكون دليلا على الإسلام عقيدة العرف الجاهلية هذه الدليل على الإسلام أم قال الله أمنتم من في السماء ويحكم مش أنتم مش أنتم هل يقولوا الكلام هذا تبينت لنا نقطة أنه إذا قال الكافر كلمة لا يعني هذا إنها خطأ بارك الله فيك بارك الله فيك اليهود اليهود نعم نحن ما أخذتهم خيام الشكينك واش تنبعه الله في اليهود المصارى بآمنوا بأنوا لهذا الكون خالقا لكنهم مشركون فهل ننكر الخالق لأنهم أشركوا لا نحن نأخذ بحق حيثما كان كما هو أدب الإشلام فالآن هنا بيقول أما كان الله في السماء فكانت عقيدة العرب في الجاهليه وكانوا مشركين فكيف تكون دليلا على الاسلام هذه العقيدة هي التي دندن حول شيخكم أو ليس شيخكم أنتم أذرة دندن في تعليقات كلها على دفع شبه التشويه لابن جوزي سبني أنا الآن أنا مجسم وعرفت عقيدتي قال مجسم في صحيحته قال مجسم في صحيحته هذا مسلم؟ هذا الإنسان الذي يتهم الأبرياء خلاف قوله تعالى كيف الآية يذكرون بها ويرمي آه. ومن به إثما الله أكبر نحن نحارب التجسيم كما نحارب التعطيل تماما ومع ذلك فهو يقول قال المجسم في صحيحته قال مجسم في صحيحه ثم لم يقر هذا فأعرفوا يا إخوانا لو كان الرجل عنده علم وأنا أشهد لله انه هو علم عنده إنما هو حطاب تعرفوا شو من حطاب يعني يجمع الحطب من هور ومن هون، كما قال الإمام الشافعي ثم يلقيه وراء ظهره وفي هذا أفعى وهو لا يحس ولا يشعر ورجل جمع حطاب ومتفرغ الله بعد التفرغ إلى آخره اين انه انا مجسم وانت مجسم قيم مجسم وهما اللذان رفع رايه التوحيد والرد على الجنسين المشبهه والمعطله معا انت يلي بدك تتكلم شو رأيك يتهمني شيخك بالتجسيم بعدما سمعت تضع مره جواه عنز ولا وطارت لجلك أرجوك أرجوك أن تخطئني أنا عملي أقص الطالب ما ليش ما في ما ما ما ما ما ماليه لأني ما في ماليه بيخليني شاكم كلامي <تصفيق> <تصفيق> أيوة يعني جاو <دي> <تصفيق> أرجوك أن تخطئني أنا أقول رأساً, رأسا عن عنز ولا وطارت أرجوك أن تخطئني إلى هنا ما فين كلامي لا يعاني، لا أحد للجواب، ولذلك هذا لا يبشرني. مفروض كلامي، شو كلامي؟ أنا بدي، أنا أنا. كلامك إنه الرجل اتهمك بالتجسيم، إيه؟ إنت وابن تيمية وابن القيم، إيه؟ كلام جميل. لا لسمارك ملوز. أشوف تشلون. أيان؟ شوفتشلون. شوفتش ما شوفته. أما أذلك أرجوك أن تخطئني في تهام لك بأن جوابك سيكون على طريقه عنزة ولو طارت. اتمنىك تعرف جوابي بعدين انت بتحكم واللي قاعدين بيحكموا ايه يعني انت بتطلب جوابي بالاول كيف <تصفيق> يعني كلكم مستغربين هو لسه بده يقول لي تفضل <تصفيق> احكي بقول له انا اما انه <تصفيق> احنا ما قطعنا الشيخ هو يتكلم ما خليك <تصفيق> ارجو انتم خطيتني بعدين كل اللي يعني بمعنى انه بتوصفوا ديننا طب احنا بنغني عن عقيدتنا يسالنا شو عقيدتكم نغني عن المسألة هاي كلها شل الله وضرب بالله أنا. أنا ما شرقت لسه في الأمور حتى نيجي على الاتهام شل الله وضرب بالنسبة لا فهمت عليه؟ فهمت عليه أنا أشهد أنك ما فهمت علي خبرني بان شوف <تصفيق> لا <خبأ>. أشهدت خطأ. <تصفيق> <تصفيق> شو <بلي. تصفيق> في هاي الخبرة جهيدة خطأ شو الها يعني بالمس أني ف ال أنت بتتكلم فيها فهمتها وإنه إني بدي أجيبك على طريقه عنز ولا طاره لا أنا بدي أجيبك على طريقه مش عنز ولا طاره ما أدري لا ما ليش ما ليش وينارك فيش خطا طلع فيه نعم ما هيناها هي. ايوه <تصفيق> على قاعدة الدين ما دي معك سامع انت مش انت تمشي معي انا ارجو الان بقول ارجو انه ما يكون جوابك عنزه ولو طارت ارجو سؤالي اليك بعد ما سمعت شيخك له حق انه يتهمني ويقول عني انا مجسم على الكلام اللي سمعناه والله كلامك جميل لا لا تخطئ. جزاك الله خير خلاص هاي, هاي انت الحمد لله ذبني كان محلو ما خطأني مش عمزان خطأ سؤال اخر رو بتأذن لي لانه هو قيد كلمة بيقول على الكلام اللي سمعناه. انا محروم نحن ما نكلف اكلامه كمان قد يكون ملغوم قد يكون ملغوم بسيارة للنور صح صح, صح, صح بس هو اخونا <تصفيق> يعني كأنه بريد انه نسألك شواء ثاني. بس أنا حابب الآن ما وجه لك السؤال لأنه هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا شايف في فرق هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا شو لاحظ هروبي لاحظ قاعدة عند الفقهاء بيقولوا مفاهيم المشايخ معتبرة فمفهومك أنت عطار ديتفاعل عنده انه مرتول حسب ما اسمعنا هذا الكلام مفهوم نعم هو مفهوم سليم هذا هو ولذلك بس هو هذا اقامه وبناء ان من المشايخ انا ما اعتبرتك منه ولذلك ولجالك ما تعتبرك مفهوم هذا كويس فاذا شايبه ايزابترين نساله ما هو وعار المسؤوليه ان ما دام هو اعتبرك من المشايخ شو ملاحظتك باب نسبة الانتبار هذا اقرني على, على ملاحظتي. ما هي؟ فقال لما انا سألت هذا السؤال قال مفهوم صحيح فهو فهم شيخنا المراضي من السؤال وهو انه اذا انت بتقول بناء على الاسمعت فهل بناء على غير ما سمعت الان حكمت موافقا لذاك انه أنك ان شيخنا مجسم أي وهذا السؤال يرد عليك ببمفهومه هو لا على اعتبارك أنك شيء من شيء. نقول الجواب الأول وننتقل للجواب الآخر. أنو جواب أول. جواب تعب ابن تيمية وابن القيم. لا أبل كشيبي همني أنا. نعم بس بال. همني أنا لا. تلك أمة سبقت. ده ما كتب. يعني ما بدك تعرف رأينا في ابن تيمية. لا ما بيهمني. لبعض ما في أراء عنهم. أنتم لما بتوفهم رأيي نعم. وأنا سمير ابن تيمية راح تفهموا ابن تيمية وابن القيم شو هو. لكن لكن انت والمسؤولية عليه اولا وعليك ثانيا انك قبلت منه وتبرك من مشايخ فلازم تجاوب عن, عن, <تصفيق> عن سؤاله ها عن سؤاله هاي بتحلقتي انا نجربك انتعي سؤاله او بتحكي له انت غلطان انا مش من مشايخ لا انا ما انا ما اعتبرتش نفسي من المشايخ لكن هو قال لي هو سالني, سألني سؤال <تصفيق> بدنا نشوف <تصفيق> بدنا <الاتبارة تصفيق> نشوف الاعتبار يحكي <تصفيق> له اعتبار انت حققت بعض نعم مين الشخصين حق الكتاب. لا لا حقاقت بعض كتب لابن القيم مين أنت ايوة. ولبعض كتب فيها نوع من منوع من نوع من يعني الكلام اللي يعني المفروض حطيت بعض تعليقات يتفهم بعض الوسائل. مختصر العلو اختصره يعني كت... الذهبي <سؤال> لا ما آسف... من آسف آسف لا, اما... لا ف... تف... كالك... الكتاب العلو فيه نوع من أما أما انك مالك من المشاهير <تصفيق> انا قلت لها انا قلت لك انا مش من المشايخ بس مثلا انت انت قرات مقدمه المختصر قراءة قراها نعم قراها وشفتني مجسما لا ما شفناكش لك قال ليش بتحكم بناء على مسموعات انه انا مجسم وهي انت قارئ أنا, انا ما حكمت كان بلا على مفهومها على المفهوم انا ما حكمت انا ما حكمت. <تصفيق> <تصفيق> أنا, لأ انا ما حكمت <تصفيق> كلامه على واته من مشايخ ليش هير انك حكمت يعني بس اللي سمعته ولا غير اللي سمعناه هناك انا أنا, أو... انا لما حكيت <تصفيق> هاي لاني بدي أ... بدي اضبط لك كلامي ليش اني انا ما قران كتابك بشكل جيد لنقول انت مجسم ولا لا طيب شيخ قرى كتابي بصوره جيده والله اه ما بنعملها اسمع شيخ امرك وكا اكيد اسمع اكيد, أصحى. أكيد. الشيخ راعون انت سيدي في نقطه انا ونسينه صحيح بعض الأمور بتعتقدها الطوفية إنه روح الشيخ بالطوف حول المريض مش ومشا... هذا كله أنا بنظري لا يعني كلام خذ عبلاه قد يؤدي هذا الله وقد يؤدي إلى الشر فمتمنى منك إن ما تتوهم تتواهم نعتقد الاعتقادات أبدا الحمد لله كل الله أبدا لا بس برضو, <تصفيق> برضو برضو برضو برضو نحن ننبه هالأمر هذا إنه نحن ما منعتقد ما منعتقد إنه من الشيخ إله تأثير على المريض أو كذا نحن نعتقد إنه إنه علاقة الشيخ بالمريد علاقة أشياء فقط لا غير أما اللي بحكو الصوفية من إنه الروح نحن إن هلا نحن أمام تجربة الآن فلأنت عم تحكي كلام صحيح لكن بدنا نشوف التجربة بتايل الكلام ولا بتنقله هذا هو هذا هو نحن لا بتجرب معه أصلاً تكش الشيخ والشيء بيتعلق عن الشيخ إنه أخفى لا هو رجل معصوم ما يخفي ولذلك فنحن نسألك بناء على الآن السؤال تطور شوية بعد ما أفدتنا هذه الإفادي على ما سمعت وعلى ما قرأت هل يجوز الشيخ أن يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرر بعد كره؟ ممكن أتحمل عنه لا إذا وكرك وجعلت محاميا أنا وما أعرف. لا لا. جاوب انت نعم. نحن لا بدي. غير ملكه لا الله. للشيء إنما هذا الأمر مرجعه إنه. توافقت ابن تيمي على, على تصريحات وانا اعني منظن اكيد انكم اطلعتوا عليها ان ابن تيمي بصرح بالجسمية ان الله عز وجل الجسم شو قال لك دفاع عن الشيخ الاسلام كذب كيف كذب على نقول. شيخ الإسلام طب نقول هشنا انا من بعيني بالكتب يعني كذب هذا من شيخك على شيخ الاسلام عندك تب تقول لك التقديس مصرح بالجد 100 والله كذب كذب ناسكم عارفين الله كذب يا جماعه استقوا الله استقوا الله الرجل مميز. لا إشارة لأنه يسرح في الفناء. الرجل مميز. تقبل الله. لا لا لا لا لا. اللي هو المجلد الأول. عفواً شيخنا. وخلينا مثل هذه الأمور يجت مع الأخ فيها فيما بعرض تدور بعضهم. والله يريح. الله يكملها أصلاً. نعم. والله إحنا زينا نحقق مسألة صحيح. ولسه ما دخلنا فيها اللي قدم العالم بالنوع. كنا المسألة اللي كنا بالأصل جايين عشانها اللي هي مسألة قدم العالم بالنوع. وأنه ابن تيمية بيعتقدها وجابين معنا منها جثبنا وكذا فهان ما يستطيع الان ما دخلنا فيها فيريت نمسك المسألة شو بذلك تدخل فيها مشان ايه يعني عنا شبهة نحنا عنا بش... شبهة بيش بأنه ابن تيمية يقول بيقدم العالم بالنوع وأنه هاي المسألة انت, أنت فاهم شو بيعني فيها اه ما, ما نعم شو بيعني فيها بيعني أنه العالم آه. افراده هاي حادثة وإنما النوع قديم شو يعني الكلام انا ما فهمت ولا منك هذا, الكلام أنا هذا الكلام؟ كلام, من مش كلام كلام انتي مشكله كلام انتي انت فاهمه انت, انت, انت عم تعمل حكواتي يعني مثل مسجله انا, أنا بدي تفهمني الله يخليك خير اه انا بدي تفهمني انا بدي افهم ابنتين هي تعتقد <تصفيق> انه شيء غير الله اللاذو قديم يعني انه في شيء مهما كان سوء النوع او اي طيب ما ما ما اللي قديم يعني غير مخلوق اه هذا ممكن يجي رحمنين ومنتين يصاروا تناقض فهنا ممكن يكون قديم انه مش مخلوق وممكن انه ممكن يحكيك انه مخلوق لكن لا اولا أو له وهذا التناقض الا لم يكن كثر طيب اذا واحد بيتناقض في كلامه شو واجبكم انتم اعزائي المسلمين بنحاول نش... اسمع, اسمع. شو واجبكم انتم اعزائي المسلمين انه لو شفت كلامين لعالم علماء العلماء المسلمين احد الكلامين باطل شي كذب نعم والكلام الثاني ايمان ماذا يقول فينا ذلك ؟ نحاول النص المهم للكفر والإيمان نحاول نحمله على المحمل الحسن هل, هل شيخكم يفعل هكذا ؟ بس نحن ما استطعناش لا يا أخي أعطي الله يحديك لا تنحرف تنحرف بعدين هذا أمر خطير جدا تقلني <تصفيق> أنا أنا ويش بشيخي يعني هذا يا ياخي أنت يا أفكاره تحملها الله يديك أنت شو بعرفك النور نفسي فكرة نحنا لأنفسنا ناس نحن النهار أنا عارف لا تجادل لو كنت مادك مجادل فيما مضى ما فهمت شيء أنت غيرك تماماً أنا طباعتك أنا عمى إلا كلام أنت في هذا العصر لولا هذا الرجول ما كنت أعرف عن ابن تيمية قلبي قدم النوع وما أدري إيش الفلسفة أنت تعلم إنه أنا هذا رديته أبا ب صحيح الأولى. باي. فهي هو التعليق قبل حقيقة الطحاولة إلى آخره فالآن شو بهمكم من الموضوع ما دام أما تعترف أنت أنه إلو كلام إيمان وكلام بالظن أنه كهر ما أنكم مالكم ثماني كلام الإيمان لا نحن نقولش نحن بنحكي في كلام موهم في كلام تناقض يعني مثلا كيف بيحكي أنه هو مخلوق لكن لا اولا. يعني هذه بتركبش في عقل أي إنسان كيف مخلوق لكن أولا له بعدين برجع بيحكي النوع قديم. هو الافراد يعني الرجل اقل ما يقال فيه انا بنظري من انا هذا الكلام قال ما يقال انه متناقض متناقض شو معنى متناقض الله يهديك يعني بيثبه الامر م... هون بيجيب نقيضه في المسلم طويل هذا رجل ليس له من كتاب ومن قول ومن فتاوة <تصفيق> الا المسألة هاي في غيرها اكيد طيب غيرها اقل لأكثر <تصفيق> اكثر هذا الاكثر شو بيشهد عليه انه رجل كافر ولا مسلم والله ممكن واحد يحكي مليون كلمة ما بيجاوز ما بيجاوز انه مثل الله يهديك الله يهديك مثل بالزلف اللي يمكن نديون كذا لكن يا اخي خليك على الجد الله يهديك طيب هل يجوز اتهام هذا المسلم بكلمه انت تفهمها انها متناقضة؟ هل يجوز إلغاء المقطوعه به ده مشكوك فيه هل يجوز هذا في الاول طبعا لا طبعا عنا اه بس احنا تبين انه مش مشكوك فيه بل يعني ثابت 100% انت عم تقول هلا مشكوك فيه مشكوك فيه يعني ما بفهم بتقول كلام متناقض من ناحيه انه مخلوق ومن ناحيه انه لا ولد له هذا اللي بقصد انا مشكوك فيه يعني في دلالته مش في ثبوته انا على قلت لك سابقا انا رديت هذا الكلام يكفي انه كلام بيستغل له خصومه يكفي انه ما كان ينبغي ان يتكلم هذا الكلام يكفي وأولا وثانيا أنه السلف ما دخلوا بهذه المعركة هذه هو دخل معناه كأنه أنا ما إنه إنه هذا صواب هو دخل لكن هذا لا يجوز لكم ان تنصبوا العداء له وتنكر جهوده التي يعرف يشهد بها العدو قبل الصديق والبغيث قبل الحبيب ليش عطين بابو زع بعض لانه قال الكلمة انتم ما معنا انتو بتدركوا فهم معناها اذا كان الرجل يقول بحوادث لا اول لها هاي معنى الكلام اللي انت عم تقول مش مفهوم اذا كان الرجل يقول بحوادث لا اول لها وهذا عندي خطا ولا اردت تذكر ذلك باي مع ذلك بيضيف الى هذا قوله ما من مخلوق الا وقبله مخلوق وين أنت هني تباعه أصبر حتى يلقي السلاحه وقوم بتشغيل أنت السلاحك ياريت والله تعليف على حتى أفهمه نعم أبن ديني بتقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق نعم أنا الآن شوف الآن أنا بديت فلسف عليك أنت بصورة خاصة هذا هت... فعلا اسمع أنا الآن بديت فلسف عليك سحن وجل حتى تعرف ان المخاضة هاي والله يا ريت فهمنا انا والله عجبتني المثالة هاي <تصفيق> لا ولا ولا يعني مسالة جميلة يا و... جماعة مزر. انت السلم العرض وماشيين وما يكن اسمع مستحنين اسمع لا. آه. يعني احنا هيك اشترط مع الشيخ ولا رحنا ان افكاره بدنا يعني ننقح ننقحها معيش بدي ما في شغل معليش في بد... شغلي. شغلي, شغلي, شغلي انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ بدي اقولها قدامه طيب شيخ ما خليك <تصفيق> قولها انه كان يعني زي ما نقول <تصفيق> <يعني> <تصفيق> معليش بجوز انا يعني بجوز انا بجوزتي بي <تصفيق> كلامي هي <تصفيق> سريع او ثقيل <تصفيق> ما وصفك صاحبك بالملاكم معليش. والله اعلم لا مو هذا انا هيك كنت يعني في حياتي ما لهاش خص في المساله بس يعني الشيخ صار يعني نقول يعني خصم اسمع باجبه الشيخ اتفقنا احنا احنا جايين بدنا بدنا يعني عندنا افكار وجدنا يعني يقرنا بكل افكارنا يعني انا هسه برأيي نفس عقيدتي انت تقروا افكاره هو يعني خلاص ما المهم مو يعني احنا مش اندكس احنا هسه عباراته احنا هذه قويه عاليه بعبارات المشايخ بس انت هلا ما تجيء القرص نهوك وليس وليس كذلك الامر انت عقيدتك مخالف لعقيدتي ليش ها انا بسمتك ليه اولا بتكفر شيخ الاسلام ابن تيميه بعبارة ما فهمتها انا لسه ما جا... بتفهم ما عطل عطل ما بس اسمع اسمع يلي ذلك كمسلم اتماعي هذي قال انت ليش تكتفت لغيري الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري لك ليش هم تهملني لا طيب طيب الان شو اللي بفيش خلقك انت انا الحمد لله مفيش شيء بزعني <سؤال> <فبيك عم والمغول سؤال> ليش انت عم تقول انا شفت الشيخ السعيد الآن ما دخلش فيك شو المسري بدك يا انت انا قلت شو شغلي قلت انا هيك فاهم <تبخش> <آه لتي> يعني اللي قلت شو لي لا يعني انا شو حدود انا, أنا اسلوبي إيه... <تبخش> شو بدك مني يا انت انت عملتني كخصم وصرت تحملني اقوال اه وتلزمني في في ابو ابو الحارث شو هذا ذيك شيخ كيف هيك انت يعني المفروض لو شو بدك يا انت, بزكرا انت؟ بزكرا شو بدك مني انت احنا اجينا لمساله ان بدنا نشوف مساله كده هل ثبتت على الينتيميه ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لا اول لها يعني احنا انه المخلوقات يعني بدنا نثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوق كإنه يعني نحن عندنا شبهها. فبدنا الرجل رف... كافر لمش كافر بدنا نتأكد. ما من كفر. أكبر. سأبقي الجواب عن هذا الجماعة. يعني سمعنا يعني إحنا. سأبقي الجواب عن هذا أنت قل الله. رجل مثل هذا عالم العالم المسلمين. لكن جماعة انتم أنتوا الآن مثل رجل فلاح عايش في قرية صغيرة صغيرة جدا لا يعلم انه هناك مدن وعواصم في هالدنيا واذا به لما خرج من القرية شاف قرية اكبر مشي كمان شوية شاف هذا الادناثي هذا والله كنتم لك يلا معا اسمع والله هديف لازم تعرفوا حالكم شو انتم ما قرأتوا كتاب الحافظ ابن ناصر الديني دمشقي شو اسمه هذا الحارس؟ رد في من إيش؟ رد الواخر. على ما أدعى من, من سما نسمية شيخ الإسلام كافر هدون العلماء هدون العلماء نقرأ يعني تنصحنا فيه؟ نعم كتاب هذا. لو ن إذا يكون كتاب موجود. يا جماعة انا هذا اللي أنا عم عليكم انتم مثل يعني مش رجالات كبار في خري صغيرة. أطراء صغار في غار صغيرة ما يكون شايفين بعد شيء تنتهي. هذا تنتهي. كتاب الذي هو رجل من كبار حفاغ الحديث ابن ناصر الديني دمشقين وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار علماء انتوا بتقولوا نحن معكم انه هذ بيعرف انه هذا الشخص كافر ما بيكفره بيكونه كافر شو رأيكم بهدون العلماء هاللي عم يردوا على هاللي بيكفر شيخ الإسلام ابن تيميه هدوني كفار انت لما بتخمو وانا ابن تيميه كافر معناها سحبتها لهاللي ألفوا الكتار في الدفاع عن ابن تيميه والرد على ان من قال في ابن تيميه الشيخ الإسلام فهو كافر الله أكبر فالشاهد الان انت هذا اللي ما تقول ما وصلت له انا انتهيت مع صعبك بس انا شاعر انك انت جسمك معنى وعقلك مش معنى انا اجبت ديك الساعة هاي موجود انا اجبت الساعة انه ابن تيميه ماذا يقول يقول بالنوع يقول بحوادث لا ولا لها انا قلت هذا مش معقول انا لا اعقله وأنتم مثل حكايتي وأنتم مثل حكايتي ما بتعقلوا هذا الشيء لا فين كونه ما بتعقلوا هذا الشيء ليش معنى أنه هذا القائل كافر لماذا؟ لأنه عنا مئة دليل ودليل بل ألوف مؤلفة أنه هذا رجل عالم فاضد وهذا الله به كبار المسلمين في زمانه وبعد زمانه كيف نحن نهجر هذه العلامات وهذه الأدلة القاطعه على أن الرجل اولا مسلم وثانيا عالم وثانيا وثالثا أنه من كبار شيوخ الاسلام كيف تفسروا بمسألة ما فهمتوها فايش فتحناها اللي فهمناها نعم احنا ما كفرناها احنا, احنا عندنا شبهه ونردها يعني احنا متمنى الرجل يكون في على في الجامعه ما <تصفيق> اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين في ما ممكن أنا معلش بس كل يعني جيتنا كلها بكلمتين يعني إحنا موجودنا ابن تيمية في علماء بعثوا وأتوا بعده بقليل كفروا وفي علماء بعثوا وأتوا بعده بقليل كمان يعني في العصور يعني في العصور اللي مات اللي كان فيها أو اللي مات فيها بفترة وديئة العلماء في ناس كفروا وفي ناس رد عليهم فإحنا وإذا بدنا نقرأ كتب اللي كفروا بنقول كافر ونقرأ كتب اللي ردوا عليه بنقول هذا أفضل الناس بعد الصحابة هي. فإحنا هنا بدنا الضابط للمساله اللي هاي نشوف هل رأينا نحف على الكفرون شاء الله بتكون صادق فيما تقول إن شاء الله. بالك. خلص كلامك. أنا هذا يعني خلص نعم نعم هل من شروط تعرف انه هذي كفروا الحق معهم ولا هذي جعلوا شيخ الإسلام الحق معهم. لا مش, مش ما أظن فهم ليه. أرجوك الله. هو اتناول الكلام. ما أظن هذا. هو اتناول الكلام وأنا شاعر إنه ما فيها مادية السؤال ما ودوه. ماذا هو الجواب ما فاهم اسمت السؤال بنت اجاوب انا جاوب. وأنا شو عم سمات ؟ هل من اركان الاسلام نعرف انه ابن تيمية ولا مش كافر ؟ لا هو... لا لا ما اركان السؤال لا لا لا ما اركان السؤال نعم نعم الفكرة بالسؤال يعني انا بدي المعنى من السؤال لانه اقل شيء بإحنا الجواب. ها ها كبار. ها ها كبار. بننجاوب نشعي السؤال وبننجاوب. كل واحد كلها. ال... بدي بدي أنصح نصيحة ما لها علاقة بالعقيدة إذا علاقة بالفقه لعلك تقبلها النصيحة تبعي إن درير <تصفيق> إنه تغير التاج اللي واجهوا على راسك. لان هذا لباس شهرة. وعارفهم أنو لباس الشهر اسمه عمالي أنا الفقه. احكيت من انا صغير انا بل سألت نفس جاء بحكي نفس اللون هذا بيأكد انه لازم تغير هاللون اه هيك بيجي الحال اه هيك بيجي شوفت ليش مش الحال لان هذا اللون هو الشهرة لما يلبس مثل ما يلبسوا الناس شوفها رحات الطائية مضلعة مدري ايش هذا مثل حكايتي الطائية بيضة هذا قضارة الى اخره اما انت من بين الناس هيك مثل اديك الرومي هذه <تصفيق> هداعه <هادي مدعه تصفيق> من الشيء يعني يعني يعني <تصفيق> الله يزيك الخير يا آه آه اول هيك <تصفيق>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 بأنه هذا أسلوب علمي غير كلام خلودان. انت بدك تعمل محاضرة، إذا بشوالي كبرتنيك ما كبرتنيك حتى شعلت نحن. وإلى آخره. نعم يمكن ذلك يعني. المهم ليس من شروط الإسلام. اتفقنا. نعم اتفقنا. شواني ثاني. هل من فرائض الإسلام؟ ولايت من فرائضه. وأن ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ أذات.